أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة يبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين